ك يحلفون بالله إن أردنا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه و توفيقه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. سأعرض عنهم وعرضهم وكلهم في أنفسهم وكلهم في أنفسهم قولاً بريغا وما أرسل من الرسول إلا يطاع بإذن الله ولو أنهم اضلموا أنفسهم جاءك فاستغفر الله.